الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم يقدم هذه الماده, لكم هذه المادة إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من الله فلا مضل له ومن يهده بالله الله شرور سيئات يضلل فلا له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 عندما تصاب ا ل أ ب د ا ن بالعلل و ا ل أ ج س ا م ب ا ل أ م ر ا ض و ا ل أ ع ض ا ء ب ا ل أ و ج ا ع و ا ل أ ج س ا د ب ا ل أ س ق ا م يفقد ا ل إ ن س ا ن تماسكه يحرم ا ل ر ا ح ة ويمنع النوم ف ا ل أ ل م لا يحتمل الجوع والفقر يحتملان ولكن المرض الذي يفت البدن سرعان ما ينهار صاحبه وعندها يهرع الناس إ ل ى مراكز العلاج والمشافي وعيادات ا ل أ ط ب ا ء طلبا للدواء والتماسا ل ل ص ح ة و أ م ل ا في الاستشفاء وبعض الناس قد يغادر البلاد ب ا ل ك ل ي ة في دول أ خ ر ى يطلب الدواء ويطلب الشفاء لعلل بدنه وحق لهم ف إ ن ا ل ص ح ة من مقاصد ا ل ح ي ا ة و ا ل إ ن س ا ن لا ينجز شيئا إ ذ ا كان عليلا في بدنه مريضا في جسمه لا يستطيع أ ن يزرع أ و أ ن ينتج أ و أ ن يبتكر أ و أ ن يقدم شيئا للناس ولذلك يحرصون على ا ل ص ح ة والحفاظ على ا ل أ ج س ا د و ا ل أ ب د ا ن من العلل و ا ل أ م ر ا ض من مقاصد الدين ا ل ك ل ي ة ومن أ س ا س ي ا ت ا ل إ س ل ا م ومن أ ح ي ا ه ا ف ك أ ن م ا أ ح ي ا الناس جميعا ولا تقتلوا انفسكم إ ن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا ب أ ي د ي ك م إ ل ى التهلكه ولا ضرر ولا ضرار إ ل ى غير ذلك من النصوص ا ل ع ظ ي م ة التي تحث الناس على أ ن يحافظوا على أ ب د ا ن ه م وهذا ليس غ ا ي ة إ ن م ا ليحسن استخلافهم في ا ل أ ر ض وهذا أ ي ض ا لتتم عبادتهم لله الواحد الديان ولقد ظهرت في عصرنا علل وامراض جنون البقر أ ن ف ل و ن ز ا الطيور الحمى ا ل ن ز ف ي ة أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير و إ ل ى غير ذلك من المسميات وقد يصاحب هذا تهويل و ض ج ة إ ع ل ا م ي ة يؤثر على حياتنا كمسلمين ف ا ل ح م ة ا ل ن س ف ي ة منعت الناس في عام من ا ل أ ض ح ي ة وبعض الناس كان متحايلا وكانت الفتوى واضحه ة النسفية الشياة إذا كانت الحمى الخرفان في وفي ذ ا أمرا دقيقا إنما بنى الناس على الظن بنى على وان الظن لا يغني من الحق شيئا وانفلونزا الخنازير تمنع الناس من العمره وتمنع الناس من الحج انفلونزا الخنازير وهو الفايرز المركب بطريقه غريبه الخنزير يعتبر مكمن الادواء وباتفاق العقلاء من المسلمين والكفار الخنزير لا يصلح أ ن يكون مع البشر أ ب د ا إ ن م ا يكون في الغابات وسبحان البديع العظيم الخالق الحكيم الذي شرع تشريعا منع الناس فيه من الاحتكاك بالخنزير انما هو فايرز معدل من إ ت ش تو وان ثري وإنتي الخنزير عنده ق ا ب ل ي ة أ ن يحوي أ م ر ا ض ك ث ي ر ة مع بعضها البعض وهذه ا ل أ م ر ا ض م ت ن ا ق ض ة وكلها تبقى في بدن الخنزير مثلا البقر إ ذ ا حوى فايرز ف إ ن ه لا يتحمل فايرز آ خ ر أ م ا الخنزير يستطيع أ ن يكون مكمنا ومجمعا لجميع ا ل أ د و ا ء والعلل في آ ن واحد لكن هذا الفايروز الخطير اتش ان ون انفلونزا ل خ ن ا ز ي ر اما ان يكون الخنزير طوره بنفسه واما ان الخنزير حقن من الانسان بهذا الداء المطور ليعم العالم ولكن ب ب س ا ط ة انفلونزا ل خ ن ا ز ي ر المعقده اتش ون إ ن و ن من أ ي س ر ا ل أ ن ف ل و ن ز ا ت ا ل أ ن ف ل و ن ز ا ا ل ع ا د ي ة التي تصيب الناس الزكام السائل المخاطي ا ل إ ج ه ا د في البدن نوعا ما تصيبهم أ س و أ و أ ص ع ب من أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير وعدد الذين يموتون ب أ م ر ا ض أ ك ث ر تعقيدا من أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير في العالم كثر و ب ا ل م ن ا س ب ة معظم الذين توفوا, توفوا ب أ ن ف ل و ن ز ا ل خ ن ا ز ي ر لم تكن ا ل أ ن ف ل و ن ز ا ل س ب ب ا ل أ س ا س ي في وفاتهم إ ن م ا لضعف ا ل م ن ا ع ة عندهم لمرض من ا ل أ م ر ا ض ا ل أ خ ر ى أ و مؤثر من المؤثرات ا ل أ خ ر ى وبالرغم من ذلك يتحدث الناس عن العمره وجاءت ع م ر ة رمضان والعالم بأنفلونز واعتمر واتمع الخنازير السبع عشرين في الحرم ثلاث ملايين من البشر لليل يعج عشرين من في ولم تقع إ ص ا ب ة و ا ح د ة إ ص ا ب ة و ا ح د ة لم تسجل ب أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير هل أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير مرض عادي أ م هو م ؤ ا م ر ة ضد عالمنا ا ل إ س ل ا م ي وعلى الناس أ ن يحجوا ولا يبالوا ب أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير ل أ ن ه ا مرض ا ل إ ن س ا ن يا أ خ ي قبل أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير أ ي ه يوم يمشي الحج بقي شايل زكام وعيان يرقوا له عشره يوم في البيت يزقوه ليمون ويقول م بحد كمشي بحدها بكويس فشنو ح انفلونزا و يعني ن أ ل خ ن ا ز ي ر ليست ق ا ت ل ة وليست بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل إ ع ل ا م ي ة ا ل م د و ي ة التي ت م ل أ الدنيا وفيها ض ج ة ك ب ي ر ة جدا لكن دعوني أ ق ف معكم ما يحصل ا ل آ ن من هذه ا ل أ م ر ا ض إ ن م ا هو بكسب ا ل إ ن س ا ن إ م ا ب ط ر ي ق ة التعمد و ا ل م ب ا ش ر ة يعني ا ل إ ن س ا ن هو الذي صنع هذه ا ل أ م ر ا ض لسوق ا ل أ د و ي ة العالم م ن ظ م ة ا ل ص ح ة ا ل ع ا ل م ي ة تتحدث عن وفيات في أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير ب ن س ب ة واحد واحد في ا ل أ ل ف في كل أ ل ف بيموت واحد بس ب أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير في حين إ ن ه في العالم يموت يوميا ً م ئ ة من أ ل ف بسبب الجوع والفقر ر أنفلونزا ن ل ز ا ا خ ي من تركيب ا ل إ ن س ا ن إ م ا ب ط ر ي ق ة م ب ا ش ر ة و إ م ا ب ط ر ي ق ة السلوك المعقد ل ل إ ن س ا ن مخلفات المصانع أ م ر ا ض وعلل ا ل ت ق ن ي ة الموبايلات ت أ ت ي بعللها و أ م ر ا ض ه ا السلوك المعقد ل ل إ ن س ا ن ولد هذه ا ل أ م ر ا ض التي أ ص ا ب ت البهائم ا ل م س ك ي ن ة جنون البقر البجنن البقرشن مفوض ر جن ا ل ن ا س يقول لك جنون البقر البقر ب س ك ي ن مفروض ما يجن يقول لك انفلونزا ل ط ي و ر مع انو انفلونزا ل خ ن ا ز ي ر ب ب س ا ط ة الخبراء في م ن ظ م ة ا ل ص ح ة ا ل ع ا ل م ي ة يقولون إ ذ ا أ ر د ت م الا تصابوا بانفلونزا ل خ ن ا ز ي ر عليكم باستعمال ا ل ط ه ا ر ة و ا ل ن ظ ا ف ة بالماء دوما ونحن نقول لهم هذا عندنا دين نتوضا خمس مرات في اليوم إ ذ ا الزول ما غسل نخرته ل م د ة ث م ا ن ي ة ساعات ياتي أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير إ ذ ا أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير مافتجي في بلدنا إ ل ا ا لزول مابصلي وده يستاهل ز ا ت ه أ ن ت بتصلي هاي بتنظف نخرتك هاي ما بديك عوجتك أ م ش ي الحجم ا تلاوز بس توضا بس خليك في الحجم توضا هم قالوا كذا قال لك كان بيستعمل المياه الموضوع انتهى و أ ك ل و لحم الخنزير لا ينقل أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير الا اذا لم يتعرض لحم الخنزير ل د ر ج ة ح ر ا ر ة فوق السبعين د ر ج ة م ئ و ي ة لو عرضوا لحم الخنزير ل أ ق ل من ذلك في ق ا ب ل ي ة ولكن أ ص ل ا أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير سببها الاحتكاك المباشر بالخنازير في الحظائر فهو أ ك ث ر ما يصيب الذين يربون الخنزير دعك من هذه هذه هي ا ل م ق د م ة الناس طبعا متخلعين الشده الشده ازود لازم ن ع ش ن و باختصار س أ ت ح د ث عن أ ن ف ل و ن ز ا النفوس الخنازير خليها في ناس قاعدين ونفوس س ي ئ ة وضماير سوداء وسلوكيات ر د ي ئ ة و أ خ ل ا ق ص ع ب ة كما أن أن ا ل أ م د ا ن و ا ل أ ج س ا د و ا ل أ ج س ا م إ ذ ا أ ص ي ب ت بالعلل ف إ ن ه ا تهرع لطلب الدواء في الداخل والخارج فكيف إ ذ ا أ ص ي ب ت العقول ب ا ل أ م ر ا ض والنفوس بالعلل و ا ل أ ر و ا ح ب ا ل أ س ق ا م والمفاهيم بالفيروزات من ا ل إ ل ح ا د و ا ل ع ل م ا ن ي ة و ا ل ش ي و ع ي ة والضلال والشهوات والانحراف والغي والتكبر أ ع ز ا ئ ي و أ ح ب ت ي هذه ب د ا ي ة س ل س ل ة لخطب تسمى أ ن ف ل و ن ز ا النفوس واحد و أ ن ف ل و ن ز ا النفوس ا ث ن ي ن و أ ن ف ل و ن ز ا النفوس ث ل ا ث ة ما بكفي خ ط ب ة و ا ح د ة عشان نتحدث عن هذا ا ل إ ن س ا ن المعقد الشائك وما فيه من علل و أ م ر ا ض يحملها في باطنه و أ و ل العلل و ا ل أ م ر ا ض التي س أ ت ط ر ق إ ل ي ه ا وهي أ ن ف ل و ن ز ا خ ط ي ر ة جدا وقد تكون م ع د ي ة الحرص والطمع ح ن ب د أ به بعداك ذ الحقد والحسن بعداك ذ التكبر والغرور والعجب وهكذا ن ب د أ بالحديث عن الحرص والطمع وحب الدنيا أ س و أ ا ل أ م ر ا ض التي تصيب النفوس أ ن يتعلق الناس بالدنيا حتى قال جل وعلا في التنزيل الهاكم التكاثر الها من الملاهي والشغل شغلكم التكاثر في ماذا اعلموا أ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو و ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د كمثل غيث أ ع ج ب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد و م غ ف ر ة من الله ورضوان وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور أ ل ه ا ك م التكاثر شغلكم التكاثر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د والعقارات والدنيا حتى زرتم المقابل ما أ ف ق ت م إ ل ا عند الموت عندما نقلتم إ ل ى القبور ف أ د ر ك ت م أ ن ما كنتم فيه كان سرابا و أ ن ما سعيتم فيه كان ضلالا وغيا و أ ن هذا لا ينفعكم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 الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون عندئذ ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وكل ذلك عندما تستبين الحقائق وتتكشف ا ل أ م و ر يوم ا ل ق ي ا م ة لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم ل ت س أ ل ن يومئذ عن النعيم الذي كنتم فيه إ ن ه ا ا ل ح ي ا ة والتعلق بها الدنيا طلبها ليس مذموم إ ن م ا المذموم التعلق انما ل ل ت ع ق إ ذم التعلق بالدنيا وليس مجرد السعي لطلب الرزق وطلب المعاش ف إ ن الله يقول ولا تنس ى نصيبك من الدنيا و أ ح س ن كما أ ح س ن الله إ ل ي ك ولا تبغ الفساد في ا ل أ ر ض ولكن ذم ا ل ق ر آ ن الذين قال عنهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم ا ل أ م ل وسوف يعلمون بعض الناس في ملهى وفي ضياع وفي عمل مستمر في ا ل ح ي ا ة وكرس نفسه للدنيا اسمع إ ل ى هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ع ج ي ب ة و إ ذ ا هذه النصوص ا ل ب د ي ع ة يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا في حديث ع ا ئ ش ة وهو في مستدل إ م ا م أ ح م د الدنيا داروا ملا داره ل ولا ه يجمعوا ملا عقلله الدنيا داروا ملا داره ل دار, من لا دار, له دي دار بتقلباتها ا ل ع ج ي ب ة و ا ل ع ن ي ف ة الدنيا هذه دار تجد الدنيا عند السفهاء وعند ا ل س ف ل ة من الخلق لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى تكون الدنيا لكع ل ابن لكع كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكع ابن لكع إ ن س ا ن لا يساوي شيء تجد عنده عمارات وعنده ثروات هل يوجد في العالم ا ل آ ن أ غ ن ى من اليهود هل يوجد ا ل آ ن في العالم أ غ ن ى من أ ص ح ا ب الشركات ياهو و منه بتاع ال... الانترنت س م منه التاني دل ا معاو كويس هل يوجد في العالم أ غ ن ى من هؤلاء وما قيمتهم عند الله وماذا يساوون عند الله الدنيا سجن المؤمن و ج ن ة الكافر والغرض التعلق بالدنيا لذلك يقول صلى الله عليه وسلم سيصيبكم داء ا ل أ م م من قبلكم عجيب داء ن ح ن ي مرض حيصيب ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة داء ا ل أ م م من قبلكم قالوا وما داء ا ل أ م م يا رسول الله قال ا ل أ ش ر والبطر ر ا ل أ ش المبالغه في البطر والبطر الطغيان بالغنى في زول الله ب د قروش ما بتعرفوا زاتو الله ب د قروش لبسه زي الناس راكب زي الناس مع الناس متواضع ما بديك ي إ ح س ا س إ ن ه عنده قروش وفي نوع يلقى له ح ب ة قروش بس ح ب ة يسلم عليك بطرف ي أ ص ا ب ع ي ن ه دي ح ا ل ة ح ب ة يعني يعني كان ب ي ج ي عندك قروش تعمل شنو د ا ا ل أ ش ر الذي هو ش د ة البطر والبطر الطغيان بالغنى كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن لا يطغى أ ن ر آ ه استغنى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من غنى يطغينا ومن فقر ينسينا في غنى ب يضغي الزول وفي فقر يخلي زول حايم ورا الدنيا دي الله ما ي ت ر ا و ه ينسى أ ي ح ا ج ة في زول بيكون فقير فقر أ ي ح ا ج ة ينساها ولذلك ا ل أ ش ر والبطر والتنافس في الدنيا عديم التنافس في الدنيا والتباعد يحصل بعدنا تباعد بين الناس والحسد ثم البغي ده كله ب ج ي ب الاقتتال بالله ما ع ل ة بلادنا غير التنافس على ا ل ث ر و ة و ا ل س ل ط ة علل البشر أ ن ف ل و ن ز ا النفوس قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان ي جائعان ي أ ر س ل ا في غنم ب أ ف س د لها تخيل جابوا الذئبين و ج و ع و ه ن وفكون في قطيع بتاع غنم يبشتن القطيع بشتنه وكذلك اي انسان عنده الحيتين ا دين, دين ممزق ومقطع ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال, المال ببشت ا د ي ن ا ز و ل والشرف لقد ا ج ز ل بسعت ي ى ك و ن عنده مكانه ة د لماذا ل أ ن ه في سبيل ح ر ص ي على ا ل م ا ل أ و الشرف قد ي ت ن ا ز ل عم ن بادئه ع ش ا ن ي ع ي ن و وزير ي ت ن ا ز ل من مبادئه بس ع ش ا ن ي ق ب ل وزير بس في ن ا س م م ك ن يتنازل ع ش ا ن ر ئ ا س ة محلي ة ف ي زول ع ش ا ن ي اشاري اشاري اشاري اشاري ت ن ا ز ل خ ل ا ر ي ا ش ا ي ة ق د ر ي د ش ا ر ي اشاري اشاري ا ش ا يتنازل عن مبادئه وفي غ م ر ة ا ل س ي ا س ة و ا ل أ ح د ا ث يتنازل ب د أ ي عن أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا من الحق الحرص على الشرف و ا ل م ك ا ن ة بتخلي ا ل إ ن س ا ن ليصل إ ل ى مقصوده لا يبالي وبعض الناس ليصل إ ل ى المال لا يبالي س أ خ ب ر ك كيف أ ن حب الدنيا و أ ن التعلق بها قد يفسد على المرء دينه ا ل أ م ر ا ل أ و ل بعض الناس ليحصل على المال يرتكب الحرام ليصل إ ل ى المال فلا يبالي ماله من حلال أ و من حرام ما عنده ف ر ق ة ما عنده م ش ك ل ة ط ب بس المهم يكون عنده قروش يحصل المال أو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 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر ليجزيهم الله أ ح س ن ما عملوا ويزيدهم من فضله في سبيل ا ل ت ج ا ر ة ما ينسى ذكر الله لا تلهيهم تجاره ولا بيع وهناك الهاكم التكاثر صرتم في ملهى عظيم بسبب التكاثر والتفاخر وبسبب الظهور وهذا صحيح كنا قد أ ج ر ي ن ا استبيانا في هذا المسجد قبل جمعات إ ع د ا د ا لهذه ا ل خ ط ب ة و س أ ل ن ا الناس أ س ئ ل ة قلنا ليون من أ ب ر ز مظاهر أ م ر ا ض النفوس في عصرنا الاهتمام بشؤون الدنيا أ ك ث ر من شؤون الدين بحيث أن الألم من أ ل م به م ص ي ب ة في الدنيا أ ص ب ح أ ع ظ م في نفوس الناس ممن أ ل م ت به م ص ي ب ة في دينه ويظهر ذلك على سبيل المثال في حياتنا إ ذ ا رسب أ ح د في الامتحان امتحان الدنيا في ا ل ج ا م ع ة في ا ل م د ر س ة أ و في ج ا م ع ة هو أ و ابنه ي ت أ ث ر و ي ت أ ل م أ ك ث ر من تفويته هو ص ل ا ة الفجر أ و من تفويت ابنه ل ص ل ا ة الفجر سؤال ولكن د هذا هو م س ل ما صلى الله عليه وسلم يقول لك ه ي ا هو مسلسل صلى ا ل ل ة عليه وسلم ي ا و ل لك ن ذ ا هو م س ا س ل صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا هو مسلسل صلى ا ل ت ه ع ل ي أ وسلم ي أعيد شوف ا ل إ ج ا ب ل س ت صلى ا ل ن ا س كانت كيف والله يا اخوانا أ ن نفس المنطق أعكس المنطق، لو ك المنطق ل فزل عنده امتحانات ممكن يساهل للفجر ولو ع ن د ه بيع الصباح ممكن يقوم من النباه في ا ل أ ي ا م ا ل ع ا د ي ة ممكن يقوم قيامه ليل ولا ص ل ا ة الفجر بنفس هذا الحماس الحصر شنو شوفوا ا ل إ ج ا ب ة إ ج ا ب ة الناس ما نحن برضو إ ج ا ب ة الناس بتدينا مؤشر هل الناس صادقين ولا ما صادقين شوفوا ا ل إ ج ا ب ة طيب هل تمر بهذا الموقف إ ن ه تقارن ولدك أ و نفسك ب ي ن تفوت الفجر و ب ي ن تفوت ما تنجح في الامتحان أ ي ه م ا أ ش د على نفسك قالوا صادقين قالوا دائما فعلا كلام هذا الناس أحيانا وذلك بمر بعتبرهم نحن بين زي م ر ة م ر ة فعلا ب ت أ ل م للدنيا أ ك ث ر من الاخره والناس ا ل أ ص ل ا أ ب د ا ما ب ي ت م ر ب ه و ح ا ل ة زي دي ست عشر في الميه من ج م ل ة المصلين معنا السؤال الثاني يتعرض كثير من الناس في بلادنا إ ل ى ضغوط ا ج ت م ا ع ي ة تطالبه بتحمل ما لا يطيق من صرف ا ل أ م و ا ل ويظهر ذلك دائما في المناسبات الزواج ا ل س م ا ي ة العيد هو ما يسمى عندنا بالبوبار فهل ترضخ ب م ث ل هذه البوبارات بوبارات جمع بوبار هل ترضخ ب م ث ل هذه البوبارات طيب شوفوا ا ل إ ج ا ب ة دائما دائما طوالي المراه بتزنقوه شفع بزنقوه يقول لك الناس يقولوا على بتاع مظاهر د ي سته في الميه بس يتخيل والله كان كده مجتمعنا تمام نحن م ا ش ي ن كويس سته في الميه بس أ ح ي ا ن ا سته واربعين في الميه ي ر ض خ و ا أ ح ي ا ن ا أ ب د ا ما بيرضخ الا البوبار نهائي لا في عين سبته لا في عين سخته لا في م ن ا س ب ة وما بدور البوبار دير كم ق ا ي ل و ن دير ثمانيه واربعين في الميه من ج م ل ة المصلين معنا هل ترى هذه ا ل إ ج ا ب ا ت ص ح ي ح ة نحن لا نشكك في نوايا الناس ونرجو و ن أ م ل أ ن تكون ص ح ي ح ة إ ذ ن حب الدنيا يكون سيئا والتعلق بها سيئا إ ذ ا دفعتك إ ل ى ارتكاب محرم ا ل ر ش و ة م ح ر م ة وهي سبيل محرم الغش محرم في البيع و إ ل ى غير ذلك اثنين أ ن تضيع واجبا أ ي عمل يضيعك ا ل ص ل ا ة ا ل ح ا ض ر ة في وقتها عمل باطل ينبغي الا تلتفت إ ل ي ه في أ ه م من ا ل ص ل ا ة على وقتها الدكان يا اخي ما اعرف في دول يقفل الناس دكاكينه نحن دكاكينه فاتحه ا ل ع ي ش يؤذن والدكاكين فاتحه والمغرب يؤذن والدكاكين فاتحه بيصلوا جنب المغرب كويس والعصر يؤذن والدكاكين فاتحه والظهور يؤذن والدكاكين فاتحه وما في اي شخص يسال والبكفل يكفل الدكان يمشي الصلاه ا د ع ي ه ا م و لنا ا يعني, يعني؟ عمدنا فيها مولانا يعني خلاص يعني لا تخش لا الجنة يقوله بالله الناس يعني يعني يشوف كده حتى ما ي س ع د و ه الا تضيع واجبا من الواجبات ثالثا وهذا هو ا ل أ س و أ الطمع أ س و أ ما في حب الدنيا أ ن ه ا تدفعك إ ل ى الطمع قال صلى الله عليه وسلم اخوانا دي ا ح د ي ث نبويه راقيه ما الفقر أ خ ش ى عليكم حديث نبوي قال ل ل ص ح ا ب ة أ ن ا ما خائف عليكم من الفقر و إ ن م ا أ خ ش ى أ ن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أ ه ل ك ت ه م إ ن الدنيا ح ل و ة خ ض ر ة وان الله مستخلفكم فيها ناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء وفي الترمذي قال عليه الصلاه والسلام لكل امه فتنه وفتنه امتي في المال والله فتنه اول حاجه المبذوره بدءا من ا ل ش ف ا ع الشافع تدق خمسمئه حديده ي ر ح س ت ا ذ ي بتجيب حاجه ادينا ل ف جنيه الشافع الشافع كل مره ي ق و ل ه الدين قروش أ ش ف ع كذا الكبار خليهم والله القروش دي خ ط ي ر ة مرض خطير فعلا ل أ ن الفلس كعب الذي بشكل الفلس منه الدنيا خ ط ي ر ة ا ل ج م ع ة الفائته تحدثت عن البناء و أ ن صاحبه لا يوجر عليه فجاءني أ ح د الفضلاء وقال لي قال لي يا شيخنا أ ن ا كان بنيت عشره طوابق و أ ج ر ت ه ا و ا ل إ ي ج ا ر ب م ش ي في عمل خير في أ ج ر قلت له تؤجر على هذا البناء لكن النبي سلم يتكلم عن الاستعمال الشخصي ل ل إ ن س ا ن لو واحد عمل عشره طوابق سماها د ا ر ا ل أ ي ت ا م وقعد فيها ايتام يؤجر على ذلك لو بنى عشره طوابق وسكى الناس مساكين مجانا يؤجر على البناء ويؤجر على ذلك ولكن بالنية لكن في اعمال أ ن ت كان عملتها وما نويت الله بدك أ ج ر كان زرعت الزراعه دي وما عندك أ ي ن ي ة ل أ ي عمل بس دار ت أ ك ل أ ن ت منا وتغنى منا وزرعتها الله برضو بدك أ ج ر وانت ما قاصد لكن في اعمال الله بدك أ ج ر لكن ما حرمه قال لي طيب لو بنيت عشره طوابق وسكنت أ و ل ا د ي عندي أ ج ر عندك أ ج ر ه ان شاء الله عنده أ ج ر عنده أ ج ر ي في ماذا في نيته في أ ن ه ستر أ س ر ة أ ن ه أ ح ص ن شاب أ ن ه لم شمل أ ن ه يؤجر على ذلك أ م ا مجرد تبني لك عشره ط و ا ب ك وتسكن فيها انثى او ت أ ج ر ه ويجيك ق ر و ش ة تدخله في جيبك دي ما عندك فيه اجر أ ج ر ما عندك لكن حلال عليك ولو قمت شلت القروش دخلتها في وقف عمل خير تؤجر على ذلك وهذا واضح هذا من ا ل أ ب ج د ي ا ت إذن الدنيا والتعلق بها والطمع أ س و أ شيء كيف الطمع أ ط ع ت مطامعي فاستعبدتني ولو أ ن ي قنعت لكنت ح ر ة قال علي رضي الله عنه ا بن أ ب ي طالب معظم مصارع العقول تحت بروق المطامع كلام كبير شديد معظم مطام مصارع العقول واحد تلقاه عاقل جدا لكن لمن ا ا تلوح له بروق المطامع يقوم يخطط أ خ ش المشروع ده أ ن ج ح أ ع م ل مشروع كبير طوالي أ ش ت ر ي بيت أ ع م ل كده يرسم ح ا ج ة زي دي د خ ل فيصرع عقله مصارع العقول تحت بروق المطامع كيف استعجال ا ل ث ر و ة واستعجال الغنى نهايته السجن اسمع كلام ي ذا كويس انت الله ذاك حاجه ازيد ح ة ش و ي ة ش و ي ة في تجارتك يقوم واحد يسمع ا ن ه يخش شريك مع البنك ويجيبوا من برا شنو ما عارف ي و ر د ه ويخش في حاجات زي دي طلبا للغنى السريع والتماسا ل ث ر و ة ا ل ط ا ئ ل ة بعد ذ ا ك يدخل في كسر يكسر ب ض ا ع ة ويخش ت ا ن ي في م ر ا ب ح ة و يقول ك س ر ي ليك ده مسجون باثنين مليار وسبعمئه مليون ع ر ب ي ة ما عنده وده وين ده السؤال الطبيعي بتاع الناس ك ل ه أ ي ن ذهبت يقولون ا ل ل ه ما عارفين مصارع العقول تحت بروق المطامع كلام علي بن ب ي طالب د رضي الله عنه كلام علماء الناس يقولوه يقولون ه ي ق و و ل الطمع والدر ما جمع ده كلام علي ا ذاته رضي ه عنه لكن دا ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الفصحى ودا ب ا ل د ر ج ة مصارع العقول تحت بروق المطامع وهكذا يقول علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه ما المطلوب أ ن تعيش في الدنيا ببدنك و أ ن تملك الدنيا والا تملكك فلو كنت مالكا للدنيا كسليمان عليه السلام وكعثمان بن عفان وكعبد الرحمن بن عوف وبالرغم من ذلك ي ت أ خ ر عبد الرحمن بن عوف عن ب ق ي ة أ ص ح ا ب ه فيدخل ا ل ج ن ة حبوا ل أ ن ه ي س أ ل عن ماله من أ ي ن اكتسبه وفيم انفقه أ ولكن هؤلاء ملكوا الدنيا أ م ا بعض الناس الذين ملكتهم الدنيا فصاروا عبيدا عند الدنيا همهم الدنيا ونهمهم الدنيا وسعيهم الدنيا وفكرهم الدنيا وقبلتهم الدنيا وصلاتهم الدنيا هؤلاء خسروا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة نوفي إ ل ي ه م أ ع م ا ل ه م فيها وهم لا ي ب خ ز و ن حتى إ ذ ا أ خ ذ ت ا ل أ ر ض زخرفها وزينت وظن أ ه ل ه ا أ ن ه م قادرون عليها أ ت ا ه ا أ م ر ن ا ليلا أ و نهارا فجعلناها حصيدا ك أ ن لم تغن ب ا ل أ م س كذلك نصر نصر نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يوفقنا لما يحبه ويرضى و أ ن يصرف عنا هذه الدنيا ا ل س ي ئ ة و أ ن يجعلنا فيها طيبين نستمتع فيها بما أ ح ل الله عز وجل لنا ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ونعوذ بالله من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع هذا في صحيح مسلم ا س ت ع ا د النبي صلى الله عليه وسلم من النفس التي لا تشبع نعوذ ب ان ل ل ه م النفس التي لا ن تشبع إ هو لذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن تعس ي عبد الدرهم هذا حديث يدل على أ ن هنالك عبيد للدرهم تعس ي عبد ا ل د عبد ي تعيس ن ا ا ر ل خ م ي ل ل ة قماش م ا تعيس عبد ي خ ص ة قماش تعس ي وانتكس ما فيه فايدة و إ ذ ا شيك ط ع ن ة ش و ك ة ف ل ن ت ق ش لم ي أ ت ي بالمنقاش ليخرج ا ل ش و ك ة من بطن قدمه ل أ ن ه م س ت ع ج ل الحديث ا ل س م ا ن ت ه ى تعس وانتكس و إ ذ ا شيك ف ل ن ت ق ش إ ن أ ع ط ي من الدنيا رضي و إ ن لم يعط لم يرض دم قياسه تديه شكلت تمسك ينبذك إ ن أ ع ط و ا منها رضوا و إ ن لم يعطوا منها إ ذ ا هم يسخطون ع ب د ا ل د ي ن ا ر و ع ب د ا ل د و ل ا ر برضو في عبيد الذين أ ف ر غ و ا وسعهم ونظروا إ ل ى الدنيا ك أ ن ه ا غ ا ي ة والعقلاء يقولون إ ن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فعلموا أ ن ه ا ليست لحي وطنا اتخذوها ل ج ة وجعلوا صالح ا ل أ ع م ا ل فيها سفنا الدنيا بحر ل ت ق ط ع ب العمل الصالح عندك اول حي تشتغل ما تبقى ع ا ط ل ا ل ب ي ت ل ق ن ا ه تحمد الله عليه تماما و ت ر ض ب ه وما ت ت ش ب ر وتمد كراعك على قدو ا ل ر ح ا ف ك ما تكون زول عندك حاجه بسيطه تمشي ب ب ا ل ي ا ن ا س الكبار كبار اللي بتكلموا بالمليارات والصفقات وتتماشي م ع ه م وتظهر بما ليس عندك الطمع والدر ما جمع د ه كلام صحيح مصارع العقول تحت بروق المطامع اسمع إ ل ى هذا الحديث النبوي الشريف العظيم الذي رواه المنذري في الترغيب والترهيب قال صلى الله عليه وسلم من أ س ر ب قلبه حب الدنيا ا ل ط ا ط منها بثلاث ب ا ل ر ا ح ة ب ا ل ر ا ح ة من أ ش ر ب تخيل في زول حب الدنيا دي شرب شراب من أ ش ر ب قلبه حب الدنيا ا ل ط ا ط ا ل ط ا ط يعني التصق في ثلاث ة حيات منصقات ا ل ط ا ط منها بثلاث ش ق ا ئ ن لا ينفد عناه شقيان وعناهما ينتهي في عناء مستمر وحرص لا يبلغ عنده حرص شديد لا يبلغ مداه عنده حرص شديد لكن وفي ر و ا ي ة لا يبلغ غناه ما ب ي غ ن تب و َ أ َ م َ ل لا َ يبلغ َُُْ منتهاه َُْ والله الحديث عجيب من أ ش ر ب قلبه حب الدنيا إ ر ط ا ط منها بثلاث شقاء لا ي ن ف د عناه وحرص لا يبلغ مداه أ و غناه وامل لا يبلغ م ُ ن ت ه ا الدنيا لسه الحديث وانتهى الدنيا ط ا ل ب ة و م ط ل و ب ة ده كلام ح ك م ة ياخي أ كلام مقعد ورصين ومفيد و ب د ل غ ا ي ة وفيه استخلاص ل ح ق ي ق ة هذه الدنيا بصراعاتها يقول الدنيا ط ا ل ب ة و م ط ل و ب ة فمن طلب الدنيا في ناس طالبين الدنيا طلبته ا ل آ خ ر ة حتى يدركه الموت ف ي أ خ ذ ه طالب الدنيا جاري وجاه الموت بياخره عنده مشروع مهم لكن و ب ا ك لعنده اجتماع مع الوزير والموت جه الراي كيف ص ف ق ة ك ب ي ر ة فيها مليارات أ ل ك د الناس ب ب س ا ط ة ل م ا ي ش و ف و ا الناس جارين في الدنيا يقولون ا ان القبور ا دين كلهم عندهم مشاكل ما انتهت أي زون الدنيا مشروعك ق و و زون ل ريكتب ل يقول لا تعمل والله م ق ب دي ناوي ها كنت ناوي تعمل شنو والله لك ط ا ل ب ة و م ط ل و ب ة فمن طلب الدنيا طلبته ا ل آ خ ر ة حتى يدركه الموت ف ي أ خ ذ ه ومن طلب ا ل آ خ ر ة جرور ا ل آ خ ر ة ما ع ن د ه شغله بالدنيا خل الدنيا طلق بس ومن طلب ا ل آ خ ر ة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه مش هو خل الدنيا ما جاب ل ه خبر الدنيا بجي في محله لازم ي أ خ ذ ا ل أ ك ل المكتوب ل ه ويشرب الجرعات بتاعت المويه المكتوب ل ه و ر ز ق المكتوب لي ه لا بد ي أ خ ذ ه كان ابا يركبو له بالدرب ي أ ك ل و له وكان أ غ م ي عليه يدخذو له بالنخرين و ي ق ط ر له قطير ما عنده ط ر ي ق ة والله خ و ا ن ا حاجه عجيبه لكن لكن البغني عن ناس هنا ت كلام مخنع ومفيد لكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لو كان ل ابن آ د م و ا د ي ا ن من ذهب نتمنى أ ن يكون له ثالث ولا يملا عين ابن آ د م إ ل ا التراب ويتوب الله على من تاب ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الشيخ الكبير شابا في اثنتين الواحد ا ل ق ع ج و ز سنون م ك س ر ة كويس ونظرت مانعه شفتك ع ي م ة تب لكن في ح ا ج ت ي ن هو شاف فيه انتب عارف قاشنو قال حب الدنيا وطول ا ل أ م ل ما دار يموت مش راجل كذي عمره مئه وخمسين سنه عيان يقولون اخواننا ما تودوني ا ل أ ر د ن امكن القليل علاج د ن أ ر د ن بعدين بتحلك ف أ ر ق د محلا إ ذ ا اشوف موت موتك قال أ ر د ن قال أ ر د ن شنو والله عمره م ا ئ خ م س ي ن يقول أ خ ودود الاردن داير شنو د ا ما دار يموت وحب الدنيا كان ديت القروش نبيع ا باتب هشاء و عجوز في أ ي ح ا ج ة لكن في حاجتين م ا ب يعجز في ا ل إ ن س ا ن في حاجتين البني ا ادم لا يعجز منهن انه يحيا ويتشبث من ح ي ا ة ليبقى هذه ف ط ر ة و أ ن يكون له مال و أ ن يستزيد من المال والدنيا هذه ف ط ر ة يهرم ابن آ د م في كل شيء إ ل ا في حب الدنيا وفي طود ا ل أ م ل أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن اللهم آ ت نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها اللهم إ ن ا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن د ع و ة لا يستجاب لها ومن نفس لا تشبع يا رب العالمين اللهم حبب الينا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إ ن ا نعوذ بك من الهوى ومن طوذ ا ل أ م ل ومن الطمع يا رب العالمين اللهم أ ج ع ل قلوبنا خ ا ل ي ة من الطمع إ ل ا إ ل ي ك و اليك ذ أ ط م ع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم د ي ن ا ل اجعل طمعنا, فيما عندك واجعل طمعنا في م طمعنا ا واجعل عندك في رجائك واجعل طمعنا في مغفرتك واجعل طمعنا في جنتك يا رب العالمين وفي رضوانك ومغفرتك وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله وسلم وأقم صلى الصلاة الله على الله عليه عبده محمد